إِنَّ هَذَا يَنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّمَا شَاكِرًا وَإِنَّمَا كَفُورًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا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 متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها ودللت خطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قذروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا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 إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوم ثقيل. نحن خلقناهم وشدنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثلهم تبديلا. إن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما يشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما